نوا اهالينا مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا قلنا مبروك, مبروك مبروك مبروك يا نسنا واهالينا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا, يا رب كثر بل بلم نشمل الاحباب الله يا الليله اجمل ليلين من الفرحه شباب الله الله الله على الفرحه جميله بل لم نشمل الاحباب اجمل ليلنا واللجنه من الفرحه شبا الله الله الله على الفرحه جميله بتلم شمل الاحباب دليله اجمل ليلنا واللجنه من الفرحه شبا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا أكثر أفرحنا يا ربك أكثر أفرحنا وعلى الزين يتمنى له اهلینا مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا مبروك, مبروك مبروك مبروك يا نسنا واهلينا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا, يا رب بتلمي شامل الأحباب الله، الله، الله. الليلة أجمل لنا وقلبنا من الفرحة شباب الله, الله. الله على الفرحة جميلة بتلمي شامل الأحباب. الله, الله. اجمل علينا من الفرحه شبا الله, الله, الله, الله, الله. الله على الفرحه جميله بتلم شمل الاحباب دليله اجمل علينا واللجنه شبا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا رب أكثر أفرحنا يا ربك أكثر أفرحنا وعلى الزين يتمثي مبروك, مبروك مبروك يا ناسنا واهالينا يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا, يا رب وعلى الله على الفرحه جميله بتلم شمل الاهل اجمل لالينا وقلبنا من الفرحة شبا الله الله, الله الله على الفرحة جميلة بتلم شمل الاحباب الله الله شبا الله. الله. الله الله على الفرحة جميلة بتلم شمل الاحباب اجمل علينا ولل ابن من الفرح شباب <تصفيق> يا رب كثر افراحنا يا رب كثر افراحنا يا رب وعلى قد دنيتنا